وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد <تصفيق> ثم أما بعد فحي الله تبارك وتعالى إخواننا الكرام القائمين على هذا العمل المبارك أسأل الله جل وعلا أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا بوجهه الكريم وأن يتقبل منا جميعا من المتكلمين والسامعين والحضور أجمعين و إن شاء الله عز وجل سنبتدئ لكن ما أظن الليلة سنبتدئ إن شاء الله في تدريس بمادة مصطلح الحديث والأصول أيضا والأصول أيضا إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل و يعني في هذه الدقائق أود أن يعني أتكلم عن شرف هذه الأمة وهذه الراية المرفوعة التي أرضى الله عز وجل أن يزيدها رفع وأن يرفع سهم هذه الأمة وأن يبارك في جمعها وفي الحضور إخواني الكرام هذه الأمة المباركة التي ظلت رايتها مرفوعة منذ بدء الدعوة برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وقيام أصحابه الكرام بهذه الدعوة حق القيام حتى نشروا العلم وقاموا بأمر الله عز وجل فنور الله عز وجل بهم قلوب وفتح بهم قلوب وأضاءت الدنيا واستضاءت بهذه الرسالة السمحة الطيبة المباركة استفاد العالم جميعا برسالة الإسلام ليس فقط المسلمون هم الذين استفادوا من هذه الدعوة بل إن الرحمة الإسلامية شملت العالم أجمع استفاد منها المسلمون واستفاد منها غير المسلمين عاشوا في ظل حضارة الإسلام أسعد أيامه واستمتعوا أياما استمتاع بازدهار حضارة الإسلام عرفوا في ظلها الأمن والأمان وعرف في ظلها معنى العلم وعرف في ظلها كيف هي سعادة البشرية وعرف في ظلها مقام الآدمية فإن هذه الرسالة تحترم آدمية الخلق ولا تجبرهم على شيء يفعلونه بل إن العبد يتقرب إلى الله عز وجل طواعية وهو محب لله عز وجل حتى كان الرجل منه ذاك العربي الذي منذ سنوات كان يأتي عالي الصوت هو هو نفسه حينما يزنب زنبا فيه حد من حدود الله عز وجل يأتي هذا العبد ويأتي هذا الأعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله طهرني مثلا من الزنع فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وكلما استضار عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم بوجهه يأتي الرجل إليه من الجهة الأخر يرجو أن يقام عليه حد الله عز وجل لأننا نعلم أن العبد إذا أقيم عليه حبد الله عز وجل في الدنيا بعد زنب اقترفه أن الحد كفارة له في الآخرة دين يدي الله يعني أن العبد إذا أزنب زنبا والعياذ بالله ثم أقيم عليه حب الله عز وجل في الدنيا فإنه لا يؤاخذ بهذا الزنب في الآخرة فيكون إقامة الحد كفارة له وطهرة له لأجل هذا كان يقول طهرني يا رسول الله وكيف لرجل سيموت أن يقول طهرني نعم كان يفهمون المعنى كان الرجل يأتي منهم محب بعدما رأوا من هذه الرسالة السمحة رأوا منها المحب وليس هذا شأن الرجال فحسب بل هو أيضا شأن النساء تلك الغامدية رضي الله عنها لما اقترفت زنبا وكل نازو خطأ جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله طهرني من الزن فلما كان منها مكان وأقيم عليها الحد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها لقد تابت توبة لو قسمت على المدينة على أهل المدينة لوسعته قال فيها صلى الله عليه وسلم كلمة ما أعظمها قال صلى الله عليه وسلم هل وجدت أفضل ممن جادت بنفسها لله أي شيء حرك هؤلاء لأن يبذل النفس النفس فضلا عن المال فضلا عن الولد فضلا عن كل مهج الحياة أن يبذلوها لله عز وجل تلك هي رسالة الإسلام في أصلها رسالة تحرك القلوب وتخترق حجب العقوب رسالة قوية عاش العالم كما قلت في ظلها قرون طويلة متعاقبة حتى انخفضت الرأي وسقطت من أيدي حملتها وسقطت من أيدي حملتها للأسف الشديد لا أقول قد خسر المسلمون إنما لقد خسر العالم بسقوط المسلمين لقد خسر العالم جميعا بسقوط المسلمين وانحطاط شأنهم وتخلفهم عن ركب الزمان للأسف قد يقارن بعض من يسمعنا وبعض الحضور الآن يقارن بين هذه المدنية الغربية ولا نقول حضارة وبين حضارة المسلمين التي وقفت في مكانها أرد أن أقول أننا لم نتخلف لكننا في سبات يعني كأن كأنه طريق يمشي وقد وقف المسلمون على جنبة الطريق وماذا غيره. انتفعوا واستفادوا بعلوم المسلمين فقامت عندهم مدنية هؤلاء الأوروبيون والأمريكيون ليس عندهم حضارة إنما عندهم مدنية والفارق بين الحضارة والمدنية أن الحضارة رفعة للإنسانية الحضارة هي القيم هي جملة القيم والأخلاق والمبادئ والنظم والشرائع وغيرها من الأشياء التي تنظم حياة الناس فهؤلاء أصحاب مدنية يعني تقدموا في النواحي العلمية لكن انظر إليهم كيف هم كيف يتعاملون فيما بينهم كما قال الله عز وجل وصف أولئك كالأنعام بل هم أضل هؤلاء الذين أخرجوا المرأة من فدرها وعفافها وصيانة أمرها أخرجوها فصاروا يتجرون بها أمروها أن تكشف عن, عن جسدها ليتاجر هؤلاء أصحاب أسواق البغاء ليتاجرون بها وانظروا كيف حال هؤلاء المساكين يوم تخلف المسلمون وهم حملة الراي تخلفوا عن ركبهم وتخلفوا عن حضارتهم فكيف كيف هو شأن الناس اليوم يقتل بعضهم بعضا يتاجرون بأعراض النساء يتاجرون بأعراضهم حتى رأينا عندهم الشزوز وعندهم القتل وعندهم العنصرية وعندهم كل شيء ذلك نتيجة تخازل المسلمين وهم حملة الراية تخازلوا عن دورهم فطال العجز وطالت البأساء طالت الدنيا أجمع وعلى رأسها المسلمين لقد أرسى الله عز وجل هذه الرسالة السمحة في وسط أمة يمبثي أن تشغل نفسها في المقام الأول بتجارة ولا صناعة ولا ريادة في علوم الدنيا إلا بعد أن يقوم بالمقام الذي أوجب الله عز وجل القيامة علينا به ألا وهو مقام الدعوة إلى الله عز وجل لعل أكثر الحضور إن لم يكن إن لم جميعا من العرب تدرونا لماذا أرسل الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب يعني هل أننا العرب هل اننا. مفضلون عن الخلق أجمع لماذا أرسل الله نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب لعله لأننا نكلف من بعده بالقيام بمقامه والقيام على دعوته فصرنا معاشر العرب مطالبون بالقيام بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به للنشر سنة ونشر دعوة وقياما لله عز وجل حق القيام حق القيام وهذه تجعلنا نراجع أنفسنا مرة أخر أمة العرب ينبغي أن تحمل الراية وأن تقوم لله عز وجل كما أراد الله تبارك وتعالى لقد قال مستشرق أوروبي يوما كلمات لعلها نبراسا ولعلنا ننتفع بها قال معاشر العرب انكم لم تستطيعوا انكم لم تستطيعوا ان تهزموا اوروبا ولا امريكا بالصناعات والزرعات لكنكم في ايديكم شيء هو أعظم الأشياء وأقوى الأسلحة إن في أيديكم هداية الدنيا إن في أيديكم هداية الخلق وبأيديكم مفاتيح الخلق مفاتيح قلوب الخلق قال هذا الرجل أعطوني أربعين شابا يقومون لله عز وجل يفهمون الإسلام فهما صحيح ويطبقونه على أنفسهم تطبيقا صحيحا وأنا أفتح بهم الدنيا وأنا أفتح بهم الأمريكتين هكذا قال أربعين شابا يريدوا أربعين شابا لكن بشرط يفهمون الإسلام فهما صحيحا ويطبقونه تطبيقا عمليا فإن في أيدينا حق المفاتيح القلوب لا نصل أبدا إلى فهم الإسلام فهما صحيحا إلا بالعلم وهذه الأمة محط شرفها في العلم العلم هذا أشار الله عز وجل إليه في أول آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا, ر... قال يا محمد اقرأ اقرأ وهي أول منازل العلم وهي أول ما يفتق ما يفتق المرء به لسان القراءة, القراءة قبل الكتاب فكانت هذه أول منازل العلم كانها إشارة إلى أن هذه الأمة المحمدية النبوية ينبغي أن يكون رأس ما لها هو العلم اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ إلى آخر الحديث بل ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من شيء قدر أمره أن يستزيده من العلم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما هذا هو الذي تطلب منه الزيادة لما تطلب الزيادة من أمور الدنيا وغيرها هذه أمور تدرك أصلا حتى لو لم تطلب شيئا من أمور الدنيا فإنا لا نعلم أحدا ما تجوعا ورزق الله عز وجل يصل عباده ولو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ما لكنها هينة وأهلها كذلك ان عصوا الله عز وجل يهونون على الله عز وجل جدا إذا عصوا الله تبارك وتعالى فالعلم أيها الأحباب الكرام أمره عظيم جدا تعلمون أن لأن رجل ماك وقيل هيا يا فلان هيا يا فلان تعالوا لتأخذوا ميرسكم من فلان أو فلان وميرس فلان هذا مثلا مئة بليون دولار وسينوبك سيكون نصيبك من هذا مئة مليون مثلا لا شك أنك ستسارع لنصيب الدنيا وليحطان الدنيا الذي هو زائل قطع لكن مراس نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أقول مراس نبينا فقط بل هو مراس سائر الأنبياء أجمع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما وإنما ورسوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر كأنما من أخذه أخذ بحظ وافر من مراس الأنبياء فإنما تحصلون الآن مراس الأنبياء فاستقل من ذلك واستفسر فكل على حسبك كل على حسبه في تحصيل مراس النبوة هذا هو الذي تركه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من المراس مراس النبوة العلم هو مراس الأنبياء وهذا المراس العظيم ينبغي أن نتكاتف في تحصيله أن تتاتف في تحصيل والعلم كما تعلمون درجات والله عز وجل يؤتي هذا العلم ويفتح له قلوب الخلق إذا علم الله عز وجل من قلبك خير فتح قلبك للعلم لأن العلم في الحقيقة هو رزق العلم في الحقيقة رزق والله عز وجل يرزق به الخلق على قدر نيته وإن علم الله عز وجل من قلبك خيرا سهل أمر العلم عليك وكان العلم سهلا لسورة بزلت من أجله الغالية والنفيس وأنا أقول ان القلب إذا تحرك حقا هان كل شيء في سبيل العلم ومن تجسير الله عز وجل علينا أن وجدت مثل هذه يعني القناهات التي توصل العلم إلى بعضنا البهر فصرنا نلتقي مثلا في هذا اللقاء ويسمع بعضنا بعضا ويتراسل بعضنا مع بعض رجاء تحصيل العلم والنفع من هذا وارد وجيد ويعني رجاء أن ننتفع منه وأن يكون العلم موصولا ونرجو أن تقوم الأمة بدورها مرة أخر كما وصفت في أول كلامي وهذه كما أقول يعني لأن زفرات مكلوم ومصدور ينبج أن نقوم مرة أخرى لكن لا قيام إلا بعد العلم يعني نتعلم أولا ثم نعمل به في خاصة أنفسنا ثم نقوم بالعلم نقوم بالعلم مرة أخرى هكذا ترفع الرأي أما بغير هذا هذا طريق مرسوم أصلا يعني ليس هذا من كيسي إنما هذا طريق مرسوم من أراد لنفسه خيرا من أراد لأمته خيرا فأول ما يبدأ قبل التنظيرات وقبل كسرة الكلام عليه أن يحصل من العلم ما استطاع هذا هو أعظم الجهاد أن تعلمون أن طلب العلم نوع من الجهاد لأن العلماء يقسمون الجهاد إلى قسمين جهاد بالسيف والسنان وجهاد القلم والبنان البنا هو الاصابع يعني الرجل يكتب ويتكلم بلسانه ويكتب بيده هذا نوع من الجهاد واهل العلم يقولون انه الان اوجب من جهاد السيف لماذا لكثره الشبهات وكسرة الشواذ التي يعني غرق فيها كثير من الناس بسبب هؤلاء الذين ادخلوا في دين الله عز وجل ما ليس منه وهؤلاء العلمانيون وغيرهم من الليبراليين الذين ينشرون العلمانية والبعد عن الشريعة طوال 150 سنة وربما اكثر ينشرونها على الناس ويدرسونها ليلة نهار في القنوات وفي الاعلام وفي غير ذلك حتى شرب الناس هذه الاشياء فهل من مجتهد مرة اخرى ليرجع الناس الى الى هذا الدين النقي مرة أخرى وهذا الكتاب الذي ضمن الله عز وجل يعني ضمن حفظه لما وكل كتب أهل الكتاب إليهم فبدلوها وحرفوها فحفظ الله عز وجل كتابنا بنفسه تبارك وتعالى وهذه ميزة ما بعدها ميزة وكرامة ما بعدها كرامة إذ تولى ربنا تبارك وتعالى حفظ كتابنا وأيضا تولى حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأن السنة هي المفسرة والموضحة لكتاب ربنا تبارك وتعالى وحفظها بقيام هؤلاء وهذه السلة هذه السله من العلماء الذين أخلصوا لله عز وجل وقاموا لله عز وجل في هذا الدين حق القيام فلم يبدلوا ولم يغيروا إنما قاموا به إلى أن وصلنا إلى يعني هذه الأيام وأخذنا راية العلم مرفوعة وإن كانت راية الشريعة يعني غير مرفوعة نسأل الله جل على أن يبقي في هذه الأمة من يرفع شأنها ويعني يعز أهلها ويطيل على, على السنة هذه الأوقات المباركة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يعني هذه الأوقات في ميزان الحسنات فإننا نعلم أن غيرنا من الناس ربما قبوا هذه الأوقات في سماع مسلسل أو فيلم او سماع لأغنية مما يغضب الله تبارك وتعالى فيعني في فيعلموا أن الله عز وجل اصطفى هذه القلوب وهذه الأشخاص ليكونوا جنودا له ويسمعوا لكلامه ويقوموا بالدعوه فهذا يعني نوع اختيار واصطفاء من الله عز وجل اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم صلى الله جل وعلا يرزقنا اياكم حب العلم وان يرزقنا اياكم الاخلاص فيه ان نقوم لله عز وجل بهذا بالقيام الذي يحبه ويرضى به عنا وإن شاء الله كما نوه إخواننا سنتكلم إن شاء الله فيما بعد في مادة مصطلح الحديث وإن شاء الله في اللقاء القادم سيتكلم عن ضرورة الاهتمام بمصطلح الحديث وأنه العلم الضابط لعلوم الشريعة الذي لا ينبغي لنا أبدا أن نفرط فيه فكما أصفه دائما ووصفه قبلي غير واحد من شيوخ من أهل العلم أنه الميزان الحساس لعلوم الشريعة كلها الميزان الحساس لعلوم الشريعة كلها هذا هو علم الحديث أو أقصد علم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث ثم إن أراد الله عز وجل سنبتدأ في كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمود طحان وهو كتاب إن شاء الله سهل اليسور وأنا أحب أن أبتدأ مع إخواني بكتاب سهل يفهمون ما فيه حتى تكون أرضية خصبة يفهمون المراد وأصور من خلال هذا الكتاب هذه المادة تصويرا أرجو أن يصل إلى العقول والقلوب ويفهمون هذه المادة ثم إن شاء الله عز وجل كما تعلمنا العلم مستويات ودرجات ومنازل ومن بركة العلم أن نبتدأ من الدرجة الأولى حتى نفهم يحصل لنا تصور لهذه المادة ثم ننتقل إلى منزلة أعلى شيئا فشيئا فإن العلم لا يأتي جملة وإذا جاء جملة طار جملة ثم إن شاء الله عز وجل إذا شرعنا في مادة أخرى ألا وهي مادة أصول الفقه وهي مادة جديرة ان نتكلم فيها فإن طالب العلم على قدره في الأصول على قدره في العلم على قدره في الأصول على قدره في العلم ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك سأقدم إن شاء الله في مرة أخرى مقدمات في علم أصول الفقه وفي علم مصطلح الحديث وان شاء الله بدايه سنتكلم في في اصول الفقه في كتاب الوجيز في اصير الفقه للدكتور الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان غفر الله لنا وله ونفع بنا وبه و الله جل وعلا ان ينفع بكلامي المتكلم والسامع ان يغفر لنا هزلنا وجدنا عندنا وخطائنا وكل ذلك عندنا وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة لمادة أصول الفقه فأنا لم أعلم بها إلا الليلة او لعل قبل ذلك بقليل يعني لكن إخواننا الذين أكلموني الشيخ فضيلة شيخ محمد أبو مسلم أبو مسلم هو الذي أخبرني بهذا قريبا وفضيلة الشيخ أبو أنس النجار حفظ الله إخواننا الكرام وجعلنا وإياهم على الضرب نقتفي أسر نبينا صلى الله عليه وسلم فلعلنا إن شاء الله عز وجل إذا قبر الله وقضى نبتدأ إن شاء الله في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيخنا الشكماء ربنا يدرك فيك وحفظك رب ويدعاله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتك يوم القيامة يوم لا ينصى وما لو لا بانون إلا مناصل الله بقلبي السليم بارك الله فيكم وإن شاء الله يعني بتسعيد إخوانك بشرحك الطيب وأسلوبك الثالث العزب اللي يعني يسلد الصدور وينبه الغافل فندعو الله عز وجل ان ينفعك وان ينفع بك وان يضع على ذلك في ميزانك يوم القيامة ان شاء الله تبارك وتعالى طيب برده ان شاء الله النهارده احنا, احنا احنا الجدول مش عارفين يعني الاخوه حطنا كجدول انا مش داخل بالاسم فعشان كده مش الجدول مش واضح قدامي اعيز الاخوي بس افهم الشيخ, محا... الشيخ كمال امتي ses Hey يوم الاحد 제 Kemal يوم الاحد طيب مدى انت, انت محدود يوم الزبت الأحد... يوم الزبت طيب بتبعوم هت... ايه كمان ان شاء الله الشيخ كمال يوم السبت ياin شاء الله بتبعوم ايه كمان يا شيخنا ان شاء الله يعني هتكون يوم كمان ان شاء الله غير السبت علشان نظبط الجدول بس ربنا يبارك فيك ويحفظك ايه السبت بس يعني ما انت مش انت ما انت كنت اصلا محطوف السبت في, في المصطلح يعني نفهم من كده انك هتشتغل السبت في, في المصطلح والوصول اصفيه درس الشيخ عشان طبعا معك في السبت فالشيخ هياخد ساعة الدرس بتاع الشيخ ساعة من تسعة انت هتبدأ ان شاء الله عشر هت هتاخد مصطلح وصول في نفس اليوم واللي عصرا يا شيكنا انتو عارف طبعا يعني العصر بيبضى معظم الناس مش فضيين وكده فهو دائما بيكون من الساعة تسعة طيب صلى على النبي طيب ينفى تاخد من السبت من, من الساعة تسعة ينفى يا شيك تاخد السبت في الساعة تسعة يبضى كله تضعك طب انا عشبنا في اللقه طيب انت اتكلم معادي يعني احنا اللقه ممكن في السبت يبه كامل السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا انا عندي درسي يوم السبت عصرا في, في معهد المنضوع اظن كلمتك عنه في الاصول فهل يصلح ان بس من لو يصلح بسه من, من المسجد يبه كويس الساس ان انا لو يصلح بس من المسجد يكون افضل يكون تقريبا بعد العصر بساعة ويكون بالليل الساعة 10 على موعدنا المصطلح لو يصلح هذا اكتب لي أنا ما ادري هل يصلح معكم او لا لكن ما عندي وقت ثاني بالله بالأسف يعني ايه <تصفيق> يا شيخ بسيوني لو لا يصلح يبقى هو الموعد يعني أنا ما عندي وقت ثاني بالليل يعني انا ممكن ان الساعه عشرة فهل هيكون المادتين كثير على الاخ فوزي انا ما كيف يحصل التنسيق يعني لو من 9 لو من 9 انا عندي درس يوم السبت احتمال يكون آه. يا شيخ آه، آه، انا انا, أنا من عشرة بيكون عندي درس اصلا من بعد المغرب ثاني اللي بعد العشاء بساعه ممكن بيكون في درس لسه ف هيكون مناسب قبل 10 عشان تكون الموعدة السابتة بس للمادة تيه؟ ماشي عصراً لو يصلح عصراً ده بأس بالنسبة للأصول بالنسبة للأصول لأخونا الشيخ إبراهيم لعله يكون معي في مسجد في المعهد والايه من هناك اللي... لان لسه مبتدئ في الكتاب هناك برضه لا عصرا ده عصره ليلى نشوف ما حدش يكون موجود هنا طيب. هل يمكن لي تسجيل ليلى تسجيله بس ليلى الاثنين ده الحل لا أهل يصلح تسديل الدرس ونبثوه بالليل؟ بالنسبة لدي درس الأصول فقط أما درس المصطلح فيكون في, في موعد 19 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وعلى <تصفيق> ثلاثة يجسين إذا شوفنا هون يجسين المسل يسألت رجل جاي يشوفنا هون يجسين المسل طب الخير نبدأنا معهدنا شاء الله السبت في مادة المصطلح مبدئيا وفي أول يوم هنشوفه لو يصلح آه. صلى الله عليه وعليه لو يصلح إن إحنا نبدو المادتين لا بأس آه. لو كذا نبدأنا السبت معنا مع مصطلح الحديث على معهدنا الساعة عشر إن شاء الله عز وجل اتفقنا ان شاء الله يا ساجد دعوه اكرامكم ان شغل التدريب وبعد الساعه 10 ورد لو في اسئله عليها يعني يشغلوا الماده بتاعت <تصفيق> المذكت بس 9 للساعه 10 الدرس بس للدرس المذكت الجاوب الساعه 6 يعني السؤال نكرروا الايه حتى الدرس الفكره انجي وقت الشيخ اللي كانت يوجهوها ليه ماشي